عشان يبقى قبل لو انا ادخل ما قلنا تلها بتوبعها في البلدانيه حاجه موجوده وبتظهر وبتختفي وانا ما قلتلوش ايه الحا ده حتى وباء وباء في البلد يعني حاجه ما بتتر موجوده وظهرت وانتشرت وبعد كده تختفي ثاني زي الاول اسمه وباء حدثت حق التاجر انت تستخدم ده وباء ده ايبيديميك وباء فيها ب ايبيديميك فيها ب ايبيديميك الطبيعه وباء ها لكن عندك يعني متوطن انديميك فاهم انديميك يعني متوطن ومعهنون انديميك متوطن فاهم ايه المرض المتوطن يقول لك الحق داء الملاريا داء الملاريا الحقينه متوطنه منتظره في بلدك من فين من الطعامه كده ولكن انت ليه انديميك متوطنه في بلدك ليه الظروف هيا بالقوا قران دي الظروف هيا ان ما ده يكون متوتر وعايش هنا عارف لكن بقى نقول لك انت واحد دي مبره دي مرض وجب بقى كوليرا واحد دي واحد بس عنده الكوليرا ونشرت في وقت البلد وبعد كده اختفت الكوليرا ثاني من مصر وكان في وباء من الكوليرا عارف ومالك بص بقى معايا انت راجل ربنا كرمك الحمد لله غني عينك وده انت انت اللي عندك عندك, عندك, عندك كل الفلته كله احنا ربنا انت كل الحاجات دي كلها جت لك سفريه بسهوله عملي كده ليه مين الفلته كله هتاخده معاك وتسافر ها مين هتاخد معاه تسافر نايف. لانه فرنن مش عارف ان هو صحه قرارات انتوا معاكم تكفي اذا في مين في بلد متماشي في مين ايتاني سيب البراغين فينا موجود ربع كله موجود في البلد فايده نفس البلد والحمد لله عامل الحاجات دي كلها في بلد عماله ايما بتواجه عايشه في حياتها ومرات متوفت ان هي في بلد لكن وقت ما عاك صحبك وحبيبك اللي شال راسك من فوق اللايك سيارتك سيارتك بشرفتك السعادية بجيتك بجلسك انت اعطل عندك مرض اسم خيب لقال الامل عليك ده جاهده لما كتبت بقى ونمسي جنب واحد ده ده ده ده الواحد ولا حاجة ده ده ده ده جنب واحد الامل عليك ده ممكن يقرسه هو ويجبني المرض اللي عندك الله الناس ده ده ده بقى ده ده ده ده ده لكن سيارتك نصرته هناك بقى حاجة ما جاءت موجودة ونصرته بقى ده بخصان شديد من جونه اريس وانت بتخش فيها كتير بيقول لك للام بيعمل لك ايبيديمكس واقول له ده بيرمننت ده نقطه خالص وانا انا ما عنديش والله بقول لك ما انتش شاطر مين بقى كله يعمل لك انديمنت لانه تمبورري ريست بره بقى في سؤال واقول بما عارفين بيرمننت صح انديمنت الانديمنت فيه فيه فيه فيها في والبيرمننت فيها في فيه. يبقى للانب بيعمل لك انزيمات والكلام ده عشان خاطر اقول لك ايه نيجي لك في الامتحان يقول لك كلينيكال امبورتانس اوف لاينز لو كتبت كلمه انزيمات مش هتحسب لك الاجابه بقت الفرحه خالص نيجي للامبورتانس عندي يساوي الانزيم الانزيم هو اللي بيعمل تايمز الانزيم هو اللي اكتبه في الامتحان الانزيم ماشي يا راجل بأستقل في الحاجات دي لان هي بلدت ناسي هي دي مهامة العلاجة ربما مرسلها معايق باطن عبد يحضر الثاني بكرة قلت نفس السؤال رمض عشر حني يعني مرسلها معايق ايبديميك تايفس اشفر الورجانات ما عم باكتبع عقبه ايبديميك تايفس اتفر الكاتس يفضلها الديكي الكاتس يفضلها الديكي دا اشفر الورجانات وعندك ترى ترون العجوى او طريقة الامن يروسك ويعملها عليك تفهمها يعملها عليك يعني contamination of vital species of life ها روسك ويعملها عليك تاني طريقة الامن ويروسك يأت من الروس crushing تعمل crushing يأت من الروسك يأت من الروسك يأت من الروسك دي طريقه انا مش فاهمها بقول لك في الكتاب ان هاليشن اوف درايف فيس اوف لايف الهاليشن اوف درايف فيس اوف لايف انا اعرف في ناس بتسمي بودره لكن هذا طاقه البي دي ان الهاليشن اوف درايف فيس اوف لايف اتغير عن يا ضوا حاجات كده ده انا ما هبلكش انا اللي انا واحد ما اكلش انا انا انا ماشي كده بكده هاك ماشي انا انا انا انا انا ايه ها بلاقي بلاقي ده طبعا ثاني مره طبعا هنا بيقول لك الماضي انتبه طيب ده सब تعملها عليه كراش دي يعني حاجه ثانيه مرض عندك اسمه ايبيديميك لابسنج تيفا ولابسنج تيفا لابس يعني سنتك تيفا الولاد يعني تمام طب دي عندك تيفا المره دي انت اسبوع وبعد كده التيفا تروح يعني كده ثبتت يعني حلوه بكره حبه ابريل وحبه ا ابريل اقضي حبه في الفيروس وحبه ما عندكش فين انت اكيد ضراود لك ايديميك ريلاتنج فيفر لو ان ريد موث طقم اسمه بوريليا ريكارانت ريكارانت ريكارانت ما فيش تبقى بتديك ايديميك ريلاتنج فيفر فطلت لي مثلا ريكتيف باجي ده بتقول فريلابس مش خاطر على طريقة العزوة يا سعادة الباشا راشن لايز بأروسك وفي روسنا معامل لها كراشن بس كراشن التالت بلد عمك اسمه ترينش فيبر يعني ترينش فيبر ترينش ترينش فيبر هم الخنادي هم الخنادي هم الخنادي دية طوال خمس سلام تلتك عندك كثيرا خلاصياء فقالت ربنا يكريم أكل خفل وما خلالي انتشرت عدنا في مصر الحمد عامل انت؟ حمد سرعة سبتين انت عاملين أبو فاجد؟ لك الحمد لله سرعة سبتين عساك انتعيتنا الحمد لله أزمي البناني كويس جدا كل اللي عملوه البنادي دي قاعدوا يحقون بها خنادي واستخبوا بالأرض <تصفيق> كل لعب الناس اتخذنا بسينة كنا هناك عقارنا خنادي بالبنادي دي والناس اتتخبت اتتخبت ليه دي ده الفيران قال السريك كان ضينا أول يطلع رأس وطلع وطلع يهوش الناس يعمل ايه اتتخبت الخنادي دي مدة أسبوع ولا حاجة طبعا جوا حاج وقام الانتاشر بينهم دي نفس اسم ريكيتسيا وينتينا الانتريتيك بتاخدوا عندها في الحرب يعني كده بتدانا وكده في اللون طبعا المرض دوت اللي هو اسمه ايه امراض حميه فليق عدو عندك بلستين دروسك بتعملها عليه او كراشينج بتعصبها مفيش هنا انهيليشن دروسك بتعملها عليه او كراشينج كيف في الكتاب حتة برضو انا بشتهمها طبعا احنا عندنا في الاسم طبعا يعني مش هزياد مستماسك يعني انا تحديد ناس من القليل ورياجين من حد على حد حد تاني ويقول لك في الكتاب الحمد لله الصوبة دي مش هتبودك وغضب نفس وغضب نفس وغضبنا قوي بيك الحضرة دي مش هتصوه في الأمن هل تصوه في الأمن؟ هل تصوه في الأمن؟ شريب أوه إن الأمن موت ولا يحشيه أنا ماناً صحيح صحيح تقشي للأخطر يعني تقوم بيها للأخطر بالحضر خيال يعني تقشي على خيالك يعني نبن أنه حقاً وكل هاتفين أخشي انتم عندها تالت غربة عندك اسمه سياريت فيبر ده امرك انت ودي كيلو دي ودي كيلو دي انت ودي كيلو دي ساعين ها ده انت دي كيلو دي ها جميل ده انت دي كده كيلو دي بامل كيلو دي ده كده كله كيلو ده انا بامل يا ودي كيلو دي قول لك فاجابون جديد مين هم الفاجابون بقى بقى فاجابون يا ابني الفاجابون هم المتشردين ده احنا ها قصدي يعني انا مش عارف فاكر انت سامعني وعداك العوض ده انت بتقول لك كده انا حاططش ميه على جسمي هو اللي بقى فاكر انا كنت بمشي بعربيه كده في الشارع وفي الشارع بقى بي بي. اللي عليها المحلات العوض يعني ده مش محلات الشارع مش محمد ليها ده مش صحيح يعني احنا بنجاح لكن طبعا الحمد لله لكن مش اول نستحمق يعني انت بتسافر امريكا غانا امريكا مليار دولار لكن من عاداتهم وتقاليدهم الله يخليك يعني لو واحد مش مستحمق كده ده ما يعرفهوش يا رب عنده في فرنسا عادات وتقاليد طاب البرد مرضى دي مره مرتين في شهر 10 ومايل جدا والبر برادات دي على اشهر مناطق العالم رافعه عيالها وبلدها لكن الحمد لله الشعب المصري شعب كل ام بتاعه لازم تشتغل لو شغلت قام طبعا نضيف جدا في واحد من عنده الكرون الكرون اتحمه مرضى في جنايته اه دي الكرون كده غير بقى الناس الحاتين اللي قاعدين في الشارع اصحابهم كده معلم لا ده مثلا في خارجي لا يحصل العمليه تاخد 18 خالص وكان ده ده طوله طوله لا عندك بقى ده جدا كتير ما تبطش كده من الوسائط او من ايضا ده في البنايه دي شرويق ده اسمه دي كيرو اه طبعا ده طبعا مفيش تصور خالص يبقى عندك اربع حاجات يعملهم البلاز كولبوريت بيديف التايفوس بيديف الكلانتين فيبر ستريتش في بيبر ودي كرول تعالى بقى وثالث نوع من امن اسمه تايركسيوبس او الخرفين ساينت يا جماعه طب حد يقول لي كسيروس صرنا في طول اخره كبر على كسيروس اهو تايركسيوبس اي ريكتوز ديتور كلاوز لا موجوده على الدول اثنين ممكن يكون موجوده على الاي ناشز على المول بتاعها لو جاب دراما كل شهر دول كلاوز دوت حدش قدر يقول لي الفرق الثاني من الهيد لا من الهيد لا او الباد لا من مورفولوجي كده دي بتتقسم تنبرد السورة تقول أبوض اتراحنا بأسك بثاني تعمل أول رجل فيه تبقى تندي بلو قرع في البعيد رجلين متغير السعيدات أن أول رجل فيه تبقى تندي بلو ضعيفة لكن باقي قوى لكن الهدوكولس اللجل فيها أبوض قوية واللجل قوية في النهجة دي حاجه تاتا <تصفيق> 1.5 الارسن مش فارق مش فارق اكل بيقول لك هنا اول سيكمنت في البطن فيها كام سيكمنت فاكي 3 عارفين ده ده بيقول ايه بيقول 2 3 6 9 فيوجا فانت لو ركزت معايا احنا قلنا هنا في كام سيكمنت هنا في البطن البيديكولاس دي 8 لكن الكتاب بيقول لك السائل في بيبقى فيه 6 سيكمنت فقط <تصفيق> 6 وشين من نوم أول واحدة فوق دي يلتي بقى كامل الستة خمسة خمسة والفوق دي كل دي باسل ايه ثلاثة أحسنون في يوجن يعني هم أساساً كانوا تمانية أساساً لكن أول واحدة فيهم أحسن الله أول ثلاثة أحسنون في يوجن وليأكدتك هنا نسيهم ثلاثة سبعة أحسنون في يوجن ما علينا إذن يتبقى الميل من الفيميل هتقول لي الفيميل فرش عندها ربش المنه لا والمن عنده اديجاس ريك ريك شمن لا في حاجه تانيت في بروسيسز عندنا يا جماعه دول ايه مثلا بروسيسز عندنا كام واحده اربعه على كل جنب المن عنده اثنين على كل جنب يعني ممكن تقول لك ازاي تفرق المنه من مين سايلس نظري ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن تقول لك ازاي تفرق اديجكس سايلس ممكن بس ما عطاكتش يقول انه مش كتير والله عطاكتش عاجة ما؟ الجوبيت لو اتزورت <تصفيق> اللايب سايكل بتاعكم هو بقى انه لايس قاعدناها عاملت ايه نامك؟ شاملت؟ بقى انه لايس زي زي ايه؟ مش زي زي بليجة فاكوش ايه مشكلة زي زي بزر الاهمية الطبية فعل طايلة الجوبيت الديتشن هو ده بتاعي لكن المهم جدا في البلد ايه الامر ده ممكن يكون عليه رموم وشكل تعمل لك انفليشن في الاي ليست اسمها ديفرايتيز ايتشن انفليشن في الاي ليست اسمه ديفرايت انت حال لو قال لك اليكال امبورتانس اوف لايس وسيكس فين لو قال لك امبورتانس اوف لايس هتقول له الجوبيتنس موبايل فور فور بيعمل اربع حمرات ونقوم شويه وتينس اولد جوبيتالز نعمل ايه ابريتيشن او باتايز ممكن اعمل لك الكلامينج في الاي دي اس ريبورت بعدين ساعش كلكم بترسل الحته دي يقول لك ميديكال بوتنس اوف لايف ويقول لك لايف اي لايف كلكم بتكتب الاربعه وتضغطوا بيدام 55 وتدوس كود بتنسى ان في سايروس في ودي اهميه طبيه انت حوض. وليه جاعة بقى. ملكاً <متحر> امبورتنس بقى. بعد ملكاً امبورتنس بقى ادخل في الكنترول والله. الكنترول الطائب. الكنترول الطائب إذا جمعين شهادية من الشفحات. الحمد لله. طلبت. الحمد لله. كان صفيل جداً في السؤال دول. السؤال الوحيد. بكل كانت في الفل nice. مارك. <متحر> مش حاجة الوكاية. حتى لو كانت تذكروا. بسال بيقولوا انت حي موديل عايز اقول امال انا انا مش عارف خدوه ليه خبره هنا مش عارف انت بقى تعمل ايه نبدا واظب نبدا اوضب كلاود فاير رقم 1 اي امر نظافه شخصيه مش لاخ حلق <تصفيق> شعره في <تصفيق> هات لاخ تسينه <تصفيق> عاوز تقص <تصفيق> شعرك منظره بسبب مش هقدر احقق طبعا في الشتاء زمان قبل الامتحانات يقول لك هو انا داخل عالفيله انا عشان مذاكر يعني ها قاعد بقى كده ميه ميتوعد براحتك بقى ومفيش هم على راسك احلى شعر خالص طبعا انا هاتشغل شعرها امال لا سيب طبعا انا اقول ايه طبعا بس دي في منه عماله هو هو في ساعه وبودره دي بتلفه طالعه طب عارف كده مش طبعا صح اه بتبدل راسك بقى يعني كل حاجه في مكان لو على جسمك احط بودره معايا انت عرفك بودره طبعا جازي عن بلات السنة ستنمت بلات السنة طبعاً طبعاً اي حاجة طبعاً مهمك أوي احنا وضع فيو بفلاوس ده ممكن يكون موضو فين عن رموش فطبعاً علم طبعاً على مرهب اسمه يلو اكسايد اوكسايد اوكري ممكن تجيب معنا تخطمه فعليه هيا يلو اكسايد اوكسايد اوكري علم عصد الله لا. لان الكل بيتك بس ما بيتكش فاي تده مش خبرة طبعا يلوك سرق اثناء بيه دي المعنى في حاجة تحت فتبع عندك ماس دي لوزن ايه ماس دي لوزن ماس دي لوزن اهي ماس دي لوزن طبعا نجب تلقى طبعا المفروض ان كل اسرة في اول الاسبوع فينا بيجتمعوا بشوفوا البرنامج بتاعه الثالث الاسبوع ايه الاهم فالاقل احد بتنفيذ الشكل ده طبعا لما تفائل في البرنامج بتاعك اللي الان بعملك ازعاج في الشقة بسرع من قصر كلها بتشتكي بلاخ ام واحد مدر الاعمال بيقال له بعض كويس قوي وصلتنا في الفليات بقى وتمام ليك قال له ظاهر تمام ده رقمك لا كده اسمي طيب كان يلبس قعدوني ما اتكلم طبعا موضوع تاكل الدهن مفيش مشكله الكل هيكتب في الفطور ده كل بتاكل حاجه في الان سيكتر اسمها ميترا انا جميل انا ماشي ماشي كله دي بعضه لان عندي كل الجروس المجموعة الكله اني بقوله نفس الثمي هو هو اني بجى زوج في حتة ونقص في حتة لا اتكام واحد عندي انا ماشي انا ماشي حزتي معين وماشي حزتي معين عن قصر اقدر اخلص وانا مستيح واقبل اذين بذكر اذا خلص الهرف الغفز كلها اتيني بخدر هبقى بنظوره خدت حصة ريفيجن هحط حصة اراجع كل الارثورود واجمعها بطريقتي انا <تصفيق> كل الشغل على خاطر كله كده وهنجي على فيكتور لا عندنا ندخل في النيبترا ومربع البق البق البق ده عندك فيه منه نوعين ساينت سايت يورث ساينت يورث إنه هو البدد بلد بلدد فراش وغلق را التانية يتقلوا يا توبه أو ينزل بلد أو تشل دي في بلد تذكق يا رماع إنكو اللي بيكونا مرفوض إزاك هذا الثلاث ببودة والبودة تنتي ينم وننمت ويزيزة هذا الثلاث مات الشيء نيتكلم على اول نوع من البق اللي هو البق الموجود تحت المرتبة عندك بق الفراش هو بيت بق فاينت بليلان تحت المرتبة البق يطلع الرطك وده استرعوا عليكم وينزل تاني يستخبى تحت المرتبة ده تمبوري ولا ده مترفداي؟ ده عاد بقى اجا الكليه كده وفي بق مفرود في جسمه ده هو ما يحباهش هو بس ده قاعد مرتاح في مكانه ها يروح البكس عشان ياكل وبعدين ده انا بقول دي اقتعد ادب هبوا صولك انسى ده بتاع القد بيقول لي مين زي تفارغ مين اللي فيني مين خدها مين اللي فيني ولكن في الجميل بونتيف ادمن كونتيننت يلا ثاني الثالث الميل عنده فيرجيديجس موجود في اخر تكمله جميل لا الثالث الجميل عندها ديبريشن ديبريشر موجود على السيجمنت رقم 4 بدون اوردر اوف بيرليس اوردر اوف بيرليس دوت ذا كوبيلاتوري اورجان كوبيلات الديجريشن هوولدنج ها برنامج التمين param السيكمنت رقم 4 بالقرار لين التمين ثلاث رؤات والتمين مدوره الميل مدببه الميل عند ايد الكوبيلات لا يعني الديجريشن موجود معروف من كمير دي يا سمضيط ويبدو برضو بتحطو بتاعتين ما اتتبع بحلة ديّة البيض بتاع سايمتس مرتوبة في الكتاب ايج بلانت شكل ايج بلانت ايج بلانت هو ايه؟ البتنجان لان انا سمع ده البتنجان اي نوع عروسي ولا نوع عروسي بتعطوش العروسي من نوعي عروسي الروفاني يعني بيتخلشي ولا تخيل مدور بقية المتغير دي كده عد الشخص من هجال عمشي قبل كده ونضون هجم عمشي بيت انجاني ونضون قبلها بسهل الاجبلان والبنضية قبلية اوبركولم خلي بالك بشه اكتب ونضي البيض اللي اوبركولم خلت تلاتة في السنة الاولاني بسهولة واتنون البنضية البيانجالية دي اوبركولم وبعده ربنا اللي فيها بتاع اللايف بعده بقى اوبر كلاين هو كريتيك ايجوبلايز ده تاخوها ايجوبلايز ايجوبلايز ايجوبلايز اوبر وبعدي بعد شويه تفتكر الديك نيمم نيم حادثات الولي قبلها ايه ان هو مجرد بس كده طيب والله دي في اول ما بتقول على المهم جدا بقى ده كان في سجن لو انت قاعد نايم على السرير بيدعي المحبه انك بقى لسه هو فاهم والله لما يجي له بقه يعني بقى على قضيه ليه ليه تفقد كده لانه يقدر يتحمل الجوع لمده 3 اسابيع يعني طيب أسدقى عندما أرسكش ممكن يتخلق عم؟ ممكن وبقى دعوه من أرسك بالليل والسوك تبقى بالتخابة تاني من يلول كمين بيأرسك حتى الناس بطارس الحاجة الغريفة هنا يقول لك الباقي بيأكل بعض ثاني بلزي عدو البعض بش مانا كم يدين بشيك كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم تراجلهم في اول الاسبوع دي معناها جت مع بعض مين مع مين معناه انا بقولك دي حقيقي يبقى الهاميه هنا نعرفها ندخل للاهميه القضيه نلخص بقى البيت مين كان الاهميه جدا جدا اي مين الاهميه طبعا الثلاثه لكن اروحوا في ثانيه لقيت يعني كرسي عشان ما تاكلش الكارنيريه مارو ممكن يجيلك امراض ممكن يطلع واحده بس ممكن لو قلنا ده اذا ضمن الهب بتاع منكسول جدا مش كده يعني حتى في كان ده لو قرص واحد بعديه لو اثرت اثابيه على الرفاع التاني هذه طريقه موضوع بعده الطبيعي كل قصه مضروب لكن يعملها لك ممكن ايه الامراض في المعمل اكسبيريمنتالي انا بقى عاوز اعمل بحث عاوز اظبط ان البحث دوت ممكن ايه امراض معينه اكسبيريمنتال اخد بقايا كده واحللها على لو النتاق ال دي طرق تكون مفهوم انا بسمعهم بالدهل صغيره عندي بس روح ايه صوره ثاني يعني ثلاث فرد يعني يعني ممكن ميكانيكال المعامل في الاحياء فيبرمنت تعتقد ممكن يقول لك جورياني فرانتس كده تاخدوا دقيقه حاجات هتاخدوها بعد كده او اكتبوها على كده ده على ما نجي في التجربه ان هو بنفسه كده نوت نوت ترانسميت جين معروف من امن لنفسه ده ما بياخدش اي امراض والكنترول طبعا عارف فاتح عليه المخرجات والكافه والبطاقين والكلام ده طلع اكل الشمس بقى عشان الحاجات دي تمشي اللي عليه تاخد طبعا هنا السيتسايد كده عادي طبعا حسين. ده بقى اللي موجود في البيت دي في نوع من بقى اسمه اي نوع من بقى اسمه كرياتوما الداله وينج البق البق مجمع بيثير بيجينا حال وينج البق في سيك البق اكيد سيك البق البريديو بانك عندها كذا اسم كتير قوي عشان الثانيه دي مناطق 16 فيها في انديكا الجنوبيه اكتب نقط ايجيبت ادي ديستريبيوشن ودي ثاني حاجه تاخدها من فروده مصر اول حاجه ايه سينا تكتب سينا سيندي كلاي دي بقى حاجه ثانيه لا ثاني حاجه مش عندك فدي عندك كسل بانك دي تريبل مقوله بتاعهم لكن انت عارفه دي, دي سموا اكيد في زمان انت بتيت في شبابك اكيد سموا اكيد في زمان ما انا مش فاكر بيقول لك لما تيجي تروحك تروحك الورشه واكتر حاجه بتروحك فيها الورشه شفايفك ولكن الارقم اللي بتوزع يقول لك فين ذا فايف فين ذا فايف بتقول لك فين فين ذا فايف ارقم اللي ايه الارقم اللي بتوزع دي ها يعني بيكون شكلها ب 20 يبقى حتى الحفره دي موسكه طويله خالص ده انا عارفها يا شباب نقطه كده بالك عارفك باقي السؤال الرابع بقى عاد بس انتوا عارفين كده بقى لان فين ذا فايف ان ذا كيس لا فائت البياض ده البق العادي اللي عندك في البيت الهاب المهم جدا هو هو البق العادي بياكل دمه وبيخاني بالبول او بيورم الجلد يعني كلام معروف هو هو دليل <تصفيق> المهم بقى عندي لك الفورم ده كاتب مهم جدا مع قصد قصد هكتب لك الاهميه الطبيه هنا ايه انقل لك إليك تريبانيزومة، تسمع تريبانيزومة كروزي المنهور في التريبانيزوم لتفضل بالتفصيل للنرخزوة، تعمل لك وقت قدمه شاجر بزين أو أمريكا تريبانيزوم عايزي بقى يتفرح للتفصيل للنرخزوة بسكارسي بشرة يقول لي خدنا كام برخزوة بزين دا حد دي الوقتي أول التريبونة اول حاجة بالاريا بيش فانيه ايه بروزو. دي خذها الدفنة لفي الفيتها عزبة بجينا عزبة في مصطع مصطع مصطع مصطع ملت ايه من الروس دور بيش فانيه بيش فانيه ايه بيش فانيه ايه بيش فانيه ايه خلاص دي دي بلاي دي حاجه على الدرنو انا جبت الفكره دي كانت في دماغي يا اخويا كان في رضوان ودو كان جنبي انا ودي كان الوقت خد امريكا من رضوان في ورشه دي الكنترول عادي ده الباقي عادي انت عارفه ان شاء الله مش فيها حاجه ماشي بقى كده بقى خلاص الفكره اللي انا قلت لك عليه ذاكر اللي انا قلت عليه وانا ماشي ذاكر لكده اخترا خلاص هنجيب لك ام اس كيو في اخر السنه الكتاب ده هيبني الاسبوع ده ان شاء الله تبدوا ال اس كيو عشان هنجيب لك ام اس كيو ام اس كيو ترى ده هتقوله جيتير اول باث لا ممكن نجيب لك ام اس كيو بتمر الاول او بتمر الثاني عشان كده خلي بالك مشارك الاسئله اللي جوه لك الامتحانات تكون من نفس الكتاب معايا <تصفيق> بنقدر نعمله لكن الجزء ال 60 دي خدنا خد من 60 الديفلوب بتاعه في ال 100 ده المفروض على طبق اللي كان بليز ها سلايد 3 وانا فقدنا اخذ بوزر من 6 اللي هو الـ Life of Paltes كاد فيه بوزر في دماثور فالأدل تكون قاية فالأكس الجميع فالأدل مهاردة نتكلم عنها فإيس الأكسوبودا الزامر أعطنيدا كرافيشيا الأعطنيدا اللي هي الأكسوبودا دماء الطبورة التي ديها في كل بيرد أو بيرد كل الأركملة لا يقصيح في كل الأركملة العضل في كتة اك الات تت لاربة وزاربة تت نمس ونمس تت عضل لقد قال الله تحيك في كل الأركملة لمشي كمبيت ولا إن كمبيت ولا بطولة إن كمبيت ولا بطولة ليه؟ أه؟ ليه انكو بريد عشان فيها نمش ونمش في شكل الحضل بسي وانا ايش وانا الزريف هنا تي حاجة جديدة بالنسبة لانكو بريد الخطة قبل كده دربة هناك الانكو بريد اللي فات ما قلتلك القضاء في التقاج بولاك اللي نمش على طول لكن هنا تي حاجة اسمها ضربة على زياده في لاكتر في الكارت كل القرافيرا كل القدره البوده يبقى عندك فيها كام رج كرش دهي توفيك طب النين فيها كام رج طب ناحيه ناحيه ايه ها ناحيه انا بورد بيرز اوف ليكس انت لسه ايه النين شكل قد ما اقول لك النين فيها كام رج وانت بتظبط بورد بيرز اوف ليكس بلاجم مباجئة بلاجم العظم لكن اللاربة هتقل لي ايه؟ مرجم كل اللاربة اللي هتتطاعله النهاردة ما يباليها تصغير بلاجم ومقابل ما نتكلم في جلس نازم نستيعرف الديبالب ما تماشي ازاي الادة اللي هي كم راجم الاربة اللي هي كم راجم عشان الكلام ده هيمشي مع كل حاجة بعض في الأول خالص أول درس قلنا الأركنيدة يبقى لها كيف ونصورك سوى قبل مين كلا وهتلاثين حاجة اسمها الكابيت ولم تتبق بتاع كل الأركنيدة والماوس فارك بتاعهم اسمه كابيت ولم معين؟ وهنا أقول لك إن الكابيت ولم في كل الأركنيدة بيكون بيكون من عصر الثلين الجنب هم عصراتين هم أزرق على الجنب دي باكس دي باكس اي ارقني ده الكابيترا بتاعها عباره عن دي يقول لك عباره عن تو دي باكس بينهم حته حمراء اسمها هايپوثوم هايپوثوم اسمها هايپوثوم بيطلع من هايپوثوم على التين اهم اسمهم شي لسرعه تشيلي صرا يعني اي بق هتاخده الدرس النهارده اي كابيتول بيتكون من ايه شرافره رايتولوجي كامل بتذاكر البوت عباره عن تو بيس بينهم هايبرستون بينهم هايبرستون 2 تشيلي صرا معايا يا بنات الكلام ده يمشي مع اي حاجه النهارده قلت لك كام كلمه فتره احنا كنت بنذاكر درس النهارده كله بنص دماغك درس النهارده لأ كله لايت ماشي ازاي قدامك فوق اهو على الشمال درس النهارده كله الاضطر ليها كمريج مين بيقول ليها كمريج الضلع بريا كمريج درس النهارده كله البق الناص بارت اسمه كابيتولا ما عرفت انت كابيتولا بتاعه ال عشان اعرف اقول عليه مورفولوجي جاياني درس النهارده العنكيده الارقديده ثلاث اجزاء تكس تكس ده على يعني القراد مثال وعاده الكلب بيت وبعديه قراد قراد ده اسمه تكس ده اول نوع من العراقيده ثاني نوع من العراقيده مايت مايت ده على يعني الحلم كلمه مايت دي ما اسهل من الحلم مايت عندنا حاجه من العراقيده دي حاجه قرصيدا سكربيون سكربيون هو العقرب يبقى عندك كل عن العنقوديات وبعضها اجزاء هيك مايت سكربيون دي حاجه قرصيدا معاك عموديات وكلهم بيقفوا غير ذو فلك عشان كده سميناهم اوكتوبودا هني نتكلم عن اول نوع من الاغاني ده اللي هي التكس الاغراض الاغراض في منه نوعين يا هواات هارد وصوف هارد يعني جامد يعني ناشف يعني صلب صوف يعني طري يعني لين فانت عندك نوعين من الاغراض نوع ناشف ونوع طري معايا عندك في جدول الاختيار بالجو زي اسمك جدول ده بيقول لك ازاي تبدا النهارده من صف 6 لكن يتالي ثالث جدول يهمني قوي لحد دلوقتي اول جدول بتاع النجوم اكيد ثاني جدول جدول قوي هو دي كانت بتاعت اخفاض مضيئ اسمك اول سؤال يجي لك هاو كانوا يتران فيه من هارد انت سلوك تتس خلي بالح معايا بك بص لدأسنا نشيحنا كتاب قاضي ميني كابتران بتاع بروتروتينج بالأثير مارجن؟ الهارد ولا الصوبت؟ الهارد الهارد كابتران بروتروتينج الناوس فارج طالع بالأثير مارجن الصوبت انتبادت Вилить два ваші паші. Так, так. Так, так. Так, так. У мене важко, це дуже важко. Це дуже важко. Це дуже важко. Це дуже важко. Але коли ми настільки, а коли ми настільки, що ми настільки, що ми настільки, що ми настільки, що ми настільки, що ми настільки, що ми настільки, що ми настільки, що ми настільки, що ми بقول لك لو بصيت الاسكيوتر ده بيغطي الميل كله كومبليت اسكيوتر كان بيغطي الجزء اللي قداماني على التيميل طرحت اكيلو الاسكيوتر لدرجه ان انا اقدر افرج بقى السادس ميل من التيميل للاسكيوتر كله يبقى ميل حته تبقى تيميل لكن السوفت وير ما ادوش الاسكيوتر ما تقدرش تفرج الميل والتيميل وبالتالي تفرج مين السكسوال دايمورفيزم عنده فاهم مين ده الفرق السنسي بتاع البوله الهاربلاتوب النهار ده لكن صوته خشنة صوت نارتسيكس ولا البوست البثير مارجن مين بيستون ده مين مشرشف بتاعها النهار ده بيستون مشرشف لكن الصوت سموث نوت ستون مش مشرشف بتاعها انا بعرفش خالص بيقول لك الرجل عند الهارد بتتنقل بمخدات لو عندك قطه في الضيل بتكبت لها حته كده عاليه حبه تحمل ثقلها هي بتنضم بمخدات الهارد بيبقى عنده بلب النار عنده مخدات في رجله بلب النار لكن السوفت بيكس ما عندوش المخدات دي انا قلت لك دلوقتي خمس رؤايا خمس حاجات بوزيتيف على الهارد نيجاتيف على السوفت 10 دي يا باشا البتاع طالع طالع من عند السكيوتور اه من سيكو ده المورفولوجي بتاعه ايزي اه من عند الاسطون اه من عند قلب اللايف رجله اه خمس حاجات قلتهم لك دلوقتي بوزيتيف بارز نيجاتيف بارز دي كانت انترني في المورفولوجي ده اتعرفهم ولا تبص العين في الهاتيكس تكون موجودة على الضهر على الضرسة تشاهدون على جانبي الستيوتن يعني انهي تلستيوتن هتلاقي تي عين في الهاتيكس تتفين العين بداع الصوفي تكس تتبينها تبينها ليه؟ لقد تقولها على الجمع لاترالي شايف مانا من ايه نعم تكون موجودة لاترالي ده سيد الشرق عن ذاك بصر العين سبع فرق الاسفارات واسفاركي. الاسفارات واسفاركي ده دي قدناه كويس عضلات الفراطه والباركن الفراطه والباركن ضهوره اخر رجل هو اخر رجل يبقى نهار نهار ديتس الفراكن ورا اخر رجل لكن السولس ديتس بتكون بين الثالث ورابع رجله الفراكن والباركن بين ثالث ورابع رجل يبقى عندك سبع فروات المورفولوجي لازم تعرفهم النهار دوت هو دبر خالص لكن حاجات تانية في حاجات ثانيه الهارد بتاعه لازم تبقى عارفها يقول لك من ضمن الهابس بتاع الهارد يقول لك الهارد بتاع الكلب ده ينامي على راسك معناه ايه قوله ده معناه <تصفيق> ان الهارد ديتكس بيرمننت انكوباراسايت بيرمن مش هسيب الكلب عمره عا كردات ايتبارات يعني الصوت دي تي بتيجي تزور وتخفف اللي يقع في القلب بتاخد هنا حبه دات وتقول له السلام عليكم بتنزل تتخفى ثاني في الدراكس ومانعش الارض ايا كان وردات البروكس النهار دي بيرمنجيكو برازاي لكن صوت تمبوري ايتوبرازاي دي ثاني مره تسمع معايا الترم دوت ثاني مره تسمع كلمه فرمته ايكو با ساي كن بعد اللايف اخذ فرقه هقوله لك يمني اخذ فرقه خلي بالك معايا اللايف اس فان بتاعت اكس ولكن هارد الاكس بتاعي بتاعي شهور اثنين لا توقف شهور لكن تعب كل شهر لكن